فعندما نسأله عن وقت الجمعة فمن يجيب عن وقت الجمعة ابتداء وانتهاء ونبدأ بالابتداء متى يبتدئ وقت الجمعة نعم أحسنته إذا زالت الشمس وهذا قوم جمهور أهل العلم واستدلوا بأدلة من الأحديث التي في الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث عائشة حديث عائشة كما ترى الناس مهنة أنفسهم يعملون لأنفسهم ويخدمون أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ما وجه الدلالة من هذا الحديث الرواح فإنه يكون آخر النهار هذا هو الأغلب في الاستعمال وأما حديث أنس فهو واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس هي تزول من كبد السماء, كبد السماء وهكذا حديثه الثاني كنا نبكر بالجمعة وسيأتي قراءة معنى هذا الحديث أننا نبدأ بالخلاف العادة فإن التبكير يستعمل ويطلق على فعل الشيء في أول وقته وعلى تقديمه على غيره فإن عادة كذا ثم يقدم على غيره وهنا المقصود الثاني أنهم يفعل بأن المقصود المعنيان ما في إيمان يفعلون في أول شيء وهكذا قدموه على الغير فقدموا الجمعة للقيلولة والعادة أن القيلولة قبل الظهر لكن يوم الجمعة يقدمون الجمعة في وقتها بعد الزوال ثم يقيلون بعد ذلك وإلا القيلولة عادة تكون قبل الصلاة كما هو الحال في أيام الأسبوع فيفعلون في القيلولة قبل الصلاة الظهر وأما يوم الجمعة فيقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة خلاف عادتنا فنصلي الجمعة في وقتها ونبكر بها ثم بعد ذلك نفعل القيلولة وليس معنا الحديث أننا نصلي قبل الزوال لأن القيلولة لا تكون إلا قبل الصلاة كما هو المعتاد في ساير الأسبوع نقول نعم هذا المعتاد في ساير الأسبوع انهم يفعلون القيلولة قبل الصلاة واما يوم الجمعة فيبكرون من الجمعة يصلون يقدمون فالتبكير يستعمل بمعنى التقديم فيكننا نبكر نبكر Legisl也of Ens الجمعة للقيلولة على خلاف العادة وعادتنا نقدم الغيلولة على أيше على الجمعة لكن في يوم الجمعة نبكر أي نقدم القيلولة نبكر بها والتبكير يطلب اللغة ويراد به التقديم ما في دلال على أنهم يفعلون الجمعة قبل الزوال وإنما فيه دلالة على التقديم خلاف المعتاد فيبكرون بالجمعة والمعتاد يبكرون بالقيلولة ثم بعد ذلك صلاة الظهر ويوم الجمعة يعكسون يصلون الجمعة في وقتها بعد الزوال يبكرون بها ويقدمونها ثم يفعلون القيلولة فلا يصدل بهذا الحديث على ما ذكر بعضهم أنه يصدل به على أن الجمعة تفعل قبل الزوال لأنها لا قيلون إلا قبل الزوال كما هو معلوم من حال القيلونة أن تكون قبل الزوال فإذن كانوا يفعلون الجمعة قبل الزوال والصحيح الذي يظهر أن الحديث المقصود به نبكر أي أننا نقدم على خلاف المعتاد الجمعة قبل القيلونة وسائر أيام الأسبوع نقدم القيلونة قبل الجمعة ذلك البخاري ذكر هذا الحديث بعد الحديث الأول لكن هذه الرواية في حديث أنس بعد حديثه الصريح ليدل على أن هذه الرواية تحمل على ما تقدم عن الرواية المتقدمة حتى تنميل الشمس فيكون كنا نبكر نقدمها على خلاف معتادنا وليس معنا نصليها في غير وقتها وإنما نقدمها فقط بدلالة حديث أنس المتقدم الذي وين ذكرت اننا يصلصم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس هذا فقه عظيم والله هذا فقه دقيق من هذا الامام رحمه الله انظر الى ترتيب الاحاديث جاب الصريح ثم هذا الذي فيه شمل غموض يحمل على هذا الصريح الذي جاء ان الجمعه ما تفعل إلا قبل الا بعد الزوال فان نحمل هذا الحديث باعتبار العاده المعروفه أن القيلولة تكون قبل الزوال فنحملوا على قبل الزوال في حديث أنس, واحد حديث أنس واحد فيحمل هذا على ذاك ولا تفريق بينهما وعلى هذا أيضا ما جاء في الحديث الأخرى حديث ساهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه يحمل على هذا الذي ذكر عن أنس قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا المخالفين للجمهور سدلوا بحديث سهل وهو ما كنا نقين ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله وجه الدلالة عندهم أنه ما يسمى قائلة ولا غذاء إلا ما كان قبل الزوال إلا كان قبل الزوال لكن الذي يظهر أن المقصود هنا بيان خلاف المعتاد وأننا نقدم القائلة ونقدم الغذاء يوم الجمعة على الجمعة ومعتادنا أن قائلتنا وغذاءنا يكون قبل. الصلاة قبل الصلاة لكن يوم الجمعة تختلف العادة عندنا نبكر بالجمعة أولا ثم نفعل هذه الأفعال التي كنا نقدمها هذا هو المحمل الصحيح إن شاء الله فحديث سهل يرد إلى حديث أنس الصريح الواضح أننا ما نصل للجمعة حتى تتمي للشمس وهكذا حديث الثاني المجمل الذي يبينه الأول الصريح. أن المقصود إنما هو مجرد تقديم فقط خلاف المعتاد وليس المقصود صلاة الجمعة في غير وقتها هذا الفقه الذي ذكره البخاري رحمه الله لهذه الأحاديث فالصواب هو قول الجمهور ومع كونه صواباً فهو أحوط ومع كونه صواباً وأحوط فهو فيه خروج على عن الخلاف خروج عن الخلاف الموجود بين أهل العنف فتخرج به, به بهذا فإن محل اتفاق الصلاة بعد الزوال صحيحة والخلاف إنما هو في الصلاة قبل الزوال هل هي صحيحة أم ليس بصحية فاخرج من هذا الخلاف وأوقع الصلاة بعد الزوال ما في حال سيعترض عليك يقول لي صليت بعد الزوال لكن لو صليت قبل الزوال سيأتيك الجمهور ويقول لك لي صليت قبل الزوال صلاتك باطلة ويات الحنابلة يجادل عنك ما عليك منهما ولا صلاتك صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديد جابر كذا وكذا فاخرج من هذا الخلاف والنزاع في صلاتك بإيقاعها بعد الزوال فلا حد اعترف عليك هذا هو الصحيح في هذه المسألة التي تقدم ذكرها وبيان الخلاف فيها أن وقت الجمعة ابتداء بعد الزوال كالظهر وهكذا وقت الجمعة انتهاء كالظهر إلى دخول وقت العصر تنتهي الجمعة أو ينتهي وقتها بدخول وقت العصر لكن إذا صليت فليس لأحد أن يصليها جماعة أخرى إلا إذا كانت مساجد مختلفة هذه صلِّ الساعة الثانية عشر وذاك صلِّ الساعة هذا الأمر سهل لكن في مسجد واحد تكرر الجمعة بدعة ولو كان المسجد لا يسع فلا يتناوبون على المسجد ويكررون الجمعة في مسجد واحد بدعة فبعضهم ربما يسأل ويقول المسجد ما يسع زحام شديد فهل يجوز أن يكرر الجمعة في المسجد الواحد بدعة لأن لا يجوز تكرير الجمعة في المسجد الواحد وإنما ذاك الظهر وسائر الصلوات لا بأس أن تكرر في المسجد الواحد أما الجمعة فبدعة تكرارها في اليوم وفي المسجد هذه من المحدثات انتهى وقته انتهى وقته صلي ظهرا الذي لا تأخروا أو ما استطاعوا أن يصلوا في الخارج لشدة الشمس ففاتتهم الجمعة صلوا ظهرا وينبغي لهم أن يبكروا وأن يتنافسوا في الصدارة في إيجاد الأمكن التي تحت الظل حتى يصلوا الجمعة لأن بعض بلاد الغرب وبعض بلاد الكافرين ما يجدون مجال في الصلاة في المساجد لضيق المسجد صغر حجمه وربما يسألون عن تكرار الجمعة في المسجد هل نكررها كما نكرر الظهور تنتهي الجماعة الأولى ثم نصلي جماعة أخرى يخطب بنا آخر هذه من البدع انتهينا من هذا إن شاء الله هناك قول كالمتوسطين فيه وهكذا كالآخذين هذا القول من حديد جابر كنا نصلي الجمعة ثم نذهب في رحالنا أو إلى رحالنا فنريحها حين تزول فما هو هذا القول أن أول النهار ما يصرح يقاعها أحسنت وإنما تقع في ساعة متأخرة كالساعة السادسة من ساعات النهار تقع في الساعة السادسة من ساعات النهار قبيل الزوال فيصلونها مباشرة يصلون ثم يخرجون وإذا بالشمس تزور هذا في إشارة ما كانوا يقعونها في أول النهار يقعوا في أول نهار خطأ وإن كان الحنابل يجوزون هذا وهذا لكن الحديث جابر إن كان يستذل به فيستذل به على ما سمعته وهو جواز فعن الجمعة قبل الزوال بشيء يسير قبل الزوال بشيء يسير كما يدل عليه حديث جابر يقول الشرع الثمين في نحو الساعة السادسة من ساعات النهار وهذا قول الخرقي رحمه الله ولكن مع ذلك فالأحوط هو قول جمهور هذا هو الأحوط الخطوة هو هذا هو إذا أجزنا أن الجمعة تجوز قبل الزوال ما فيه مانع وربما يحمله بعض الخطوة والصلاة بعض الزوال الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال لكن الحناب لا يرون الكل جائز الخطبة والصلاة ما فيه مانع وإلا الخطبة لا بد أن تكون بعد الزوال بعد دخول الوقت قال رحمه الله نقرأ قليلا من هذا الخنم الطيب لذكر الحافظ هنا قال قوله وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث قيل إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف في ذلك وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعد في ذلك واحفظ هذا الذي قال هنا بالصيرة التمريض أنه اقتصر على هؤلاء الصحابة لنجوذ الخلاف بين الصحابة قال لنحافظ به نظر لا خلاف بين الصحابة عن علي ومن بعد علي في ذلك أن الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال وهم القوم الذين يسترشد الشخص بأقوالهم وأفعالهم وقد حث رسول الله على ذلك عليكم بسنة وسنة الخنفاء الراشدين المهديين فلا نترك قول هؤلاء إما نقول الحنابل المتأخرين رحمه الله ولو كان إمام السنة قال بهذا القول فهو قول خطأ يصادم ظواهر السنة وأكثر الأحاديث وهكذا أيضا خلاف ما عليه السلف رضوان الله تعالى عليه فقولهم مقدم لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد هذا الإجماع فيه نظر وإنما الإجماع على أنها تصح بعد زوال الشمس بإجماع العلماء ثم اختلفوا بعد ذلك فيما كان قبل الزوال أما أن الإجماع منعقد على أنها لا تكون الجمع حتى تزول الشمس فالخلاف منقول عن أحمد والخلاف منقول عن بعض السلف وأقرب بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجم حتى تزول الشمس إلا ما نقول عن أحمد وأحمد يكفي في خرم الإجماع إلا إذا كان إجماع صحابة متقدم فإنه لا يأتي المتأخر وينقض الإجماع حتى لو كان من التابعين فإن إجماع صحابة لا ينقض بمن جاء بعدهم إلا إذا حصل الخلاف في عهدهم فنعم إذا حصل الخلاف في عهدهم فإذا أجمعوا مثلا على شيء يجمع سقوتي ثم جاء صحابي بعد الغراض ذلك الوقت الذي جاء يجمعوا فيه واذهاب خلاف ذلك الإمام الذي أجمع الناس على قوله سواء كان نطغيا أو سقوتيا ثم قال صحابك ابن عباس بقول خلاف ما كان عليه عمر وأجمعوا عليه فهذا ينقض الإجماع وإن كان بعد إجماع هذا القول ينقض الإجماع من الصحابي وأما من التابع فلا فالصحابة هم الذين يجماعهم معتد به ومعتبر وأما بعدهم فتفرغ الناس فلا ينقض إجماعهم بخلاف تابعي وإنما ينقض إجماعهم بخلاف صحابي مثلهم ينقض إجماعهم رحمهم الله وأما التابعون فينقض إجماعهم بمن بعدهم ينقض إجماعهم بمن بعدهم ممن هو مثلهم في العلم وقريب منهم في العلم أما الصحابة في إجماعهم إجماعهم أجمع الصحابة على كذا هذه المسألة إجماع فيها إجماع لأنهم هم الذين ممكن أن يحصر أقوالهم ويقف الشخص على أقوالهم أما من بعدهم فيقول أحمد تفرغ الناس وما يدريك لعلهم اختلفوا من ادعى الإجماع فقد كذب هذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزاء وقد نقل ابن قدامه وغيره عن جماعة من السلف أي قول أحمد نقل ابن قدامه عن جماعة من السلف وغيره أيضا عن جماعة من السلف كما سيأتي إذن ما في إجماع فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ مخالي في كتاب الصلاة له له إلى آخذ ذلك ننظر إلى غير هذا من الفائد التي ذكرها قال قوله كان الناس مهنة بنون فتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أي خدم أنفسهم وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاء مهنة وسكون الهاء ومعنه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة على إسقاط هذا الذي هو معنى صاحب كان الناس ذوي مهنة, مهنة أصحاب مهنة قال ومعنه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة أو مهنة ولمسلم من طريق ليس عن يحي بن سعيد كان الناس أهل العمل ولم يكن لهم كفأة, كفأة أي لم يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم ثم يسر الله لهم بعد الفتوحات من يكفيهم من الخدم عن اعمالهم ويقومون بعمالهم وكانوا مساكين اشتهدون بأنفسهم كانوا في حاجة وفاقة وفقر وليس من يكفيهم العمل ثم يسر الله لهم من يكفيهم من الخدم ويقوم بهذا العمل قال قوله وكان إذا رأ... وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم سدل البخار بقوله راحوا على أن ذلك كان بعد الزوال لأن حقيقة الراح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة و... الحقيقة أنه بعد الزوال لأن حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة ولا يعارض هذا ما تقدم عن الأسهري أن المراد في بقوله من اغتسر أيوم الجمعة ثما راح الذهاب مطلغاً الذهاب مطلقا لأنه من يكون مجازا أو اشتركا وعلى كل من التقديرين من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قول من راح في الساعة الأولى قائمة في إرادة مطلق الذهاب وفي هذا قائمة في إرادة الذهاب بعد الزوان لما جاء في حديث عائشة إلى آخره فإذا المقصود بالرواح هنا بعد الزوان. هذا هو الأغلب وهذا هو الأكثر في الاستعمال أن يكون بعد الزوال ولا يكون في أول نهار الرواح إلا من باب المشترك أو من باب, أو من باب المجاز أما باب المشترك نعم معنى يقع على هذا المعنى ولكن الذي يظهر أنه من باب المشترك فيقع قبل الزوال ويقع بعد الزوال ويقع في أول النهار وأيضا كذلك في آخر النهار يقع هذا الرواح لكن المقصود الأنقلين تدل على أنه بعد الزوال للأحاديث الأخرى وفي حديث بهرير المتقدم من أتى أو راح في الساعة الأولى يدل على أن المقصود به خلاف المقصود في هذا الحديث الذي في الباب. والقرينة هي الحاكمة والقاضية. فحديث بهرير المتقدم يدل على أن الرواح هو في أول النهار وأنه أطلق ورد به أول النهار. سأقولنا باب المجازة أو باب المشترك. والقرينة الثانية في حديث الباب حديث عائشة المقصود بذلك الراح الذي هو بعد الزوال، وقد نقل ذلك عن من من أهل اللغة سدل البخاري بقول على أن ذلك كان بعد الزوال لأن حقيقة الراح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة فاحفظ هذه الفائدة أن حقيقة الرواح بعد الزوال عليه أكثر اللغة. أهل اللغة ولا يعاد ما أغله الأزهري أن الرواح ربما أطلق على خلاف هذا فيكون من باب المجاز أو من باب المشترك أي أنه يطلق على هذا وهذا والقرينة هي التي تحكم قال قوله أن النبس صلى الله عليه وسلم كان يصل الجمعة هنا تميل الشمس في إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس وأما رواية حميد التي بعدها هذا عن أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هو أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار لكن طريق الجمع أولى من دعوة تعارب وقد تغرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا المراد به التقديم على الغير فلا تعارض بين الأدلة حديث أنس لا يعارض بعضه بعضا فإن رواية أنس الصريحة هذه المجملة تحمل عليها أو المفهمة تحمل عليها وأن المقصود بالتبكير أي التقديم أي أننا نقدم خلاف المعتاد كما تقدم بيان هذا والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل الغيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرم فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد ولهذه النقطة اورد البخالي طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه وسيأتي في الترجمة التي بعد هذا التعب... هذه التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه قال الزين بن منير في الحاشية فسر البخالي حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما هذا فقه حظيم في وقت نقرا هذا الباب امم طيب مدام نوخره ان شاء الله إن انه يتعلق بمساله اخرى وهي مساله ابن ابراد يوم الجمعه هل جمعه كل الظهر يبرد بها في شده الحر ام هذا خاص بالظهر فقط هذا سايت الكلام عليه في وقت اخر ان شاء الله تفضل